بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأة روحا مالة في جيدها حبل من مسد